آية الكرسي قال فيها إبليس لعنه الله لأبي هريرة بعد الثلاث الليالي دعني وأعلمك أعظم آية في كتاب الله فتركه أبو هرين رضي الله عنه حرصا منه على العلم ونهمة في العلم يريد الفائدة فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكر له قرأ آية الكرسي وأنها عصمة من الشيطان فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة فقص عليه القصة فقال أتدري من ذاك يا أبا هريرة قال قلت الله ورسوله أعمل أعلم قال ذاك شيطان صاحبه الثلاث الليل كلها شيطان لكن قال له صداقاك وهو كذوك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه صدق هنا فنحن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول الشيطان كما يقول اليوم العوام والسفهة والجهال وأصحاب الهوى العوام والسفهة والجهال ولو كانوا دكاء ترى ومتخرجين من جامعات لكن ما عندهم علم شرعي وأصحاب الأهواء قال يا أخي خذ الحكمة حتى من الشيطان الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ويقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كيف تصدقه؟ نحن هنا ما أخذنا بقول الشيطان أخذنا بقول رسول الرحمن صلوات الله وسلامه عليه قال صداقك وهو كذوب فأخبرنا بأنه كذب لكن هنا صدق الآية هي من كتاب الله لكن صدقه على أنه إن قرأها كان له من الله عاصم ما يقرب شيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه هنا صادق لكن هو كذوب فما يحتج يقول لك خذ الحكمة حتى من الشيطان الفائدة من الشيطان الشيطان ما يأتي بفوائق الشيطان ما يأتي إلا ببوائق وببوائر وبهلاك وببلاء وبفتن وبانحراف وظلال ما عمره قد كان لك ناصحا فدلاهما بغرو فلما ذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما خاطبهم الله جل وعلا بقوله ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا نظلمنا أنفسنا الآيات وقبلها قاسمهما إني لكما من الناصحين على إيش؟ على الأمر الذي زينه لكم ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وأقسم لهما وفي الأخير كذب ثم وإني جار لكم لما تراءت الفئتان نكص على عقبه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله رب العالمين ما شاء الله جاء الخوف الآن لماذا؟ لأنه يرى العذاب أمامه يرى القتل يرى الملائكة تنزلت بأيديها السيوف مصلتة أقدم حيزوم اضرب فرجع وولى وهكذا إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين مع يهود تركه وولى فما كان الشيطان ساعة ولا لحظة ولا طرفة عين عنده حكمة ولا فائدة حتى يقال خذ الفائدة لو من الشيطان أبو هريرة خذ من الشيطان كذبت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي هريرة فأبو هريرة ما أخذ من الشيطان أخبره النبي أنه شيطان هو ما يدري أنه شيطان يحسبه إنسان لأنه شك إليه أنه صاحب عياد هو فقير أليس كذلك ويبغى من هذا التمر من تمر الصدقة فأخذ منه وهو إنسان ما أخذ منه وهو شيطان يعلم أنه شيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه شيطان فكيف تقول أنه أخذ من الشيطان لكن العوام والجهلة والسفها وأصحاب الأهوى أربعة أنواع هم الذين يرددون مثل هذه العبارة الجهلة بشرع الله تبارك وتعالى والعواء اللي لو تتكلم عليه من أول النهار إلى آخر ما يفهم هذا ما يفهم الحجة ما ينبغي أن يخاطب بها لأنه ما يفتح خطاب الشارع هذا تعطيه الكلام المختصر الذي ينفعه هو في نفسه والسفهاء يفعلون هذا ليحتجوا به على الباطل الذي يريدون أن يسوقوه كما نسمعه الآن في الجرائد ونقرأه في الصحف والمجلات بعض هؤلاء الذين يتخللون تخلل الباقرة بلسانها ويأتون بالبواطيل من الكفار ويقول لك خذ الحكمة فأبو هريرة خذ الحكمة من الشيطان ما شاء الله من كان الشيطان حكيم ناصح بذرية آدم صلى الله عليه الصلاة والسلام إن هذا عدو لك ولزوجك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا هذا, هذا هذه وظيفة الشيطان ما كان ناصحا يوما من الأيام وأهل الأهواء يحتجون بهذه الآية ويقولون هذه في ذهبها ذكر حسنات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو هريرة أن يأخذ حتى من الشيطان مع أن الشيطان عنده شر كثير لكن لما جاءت الحكمة عنده أخذها أبو غرير أخذها من الشيطان قل أخذها بإقرار الوحي واخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء يصدون الناس عن ذكر الله ويصدونهم عن سبيل الحق والهدى فنحن نسأل الله العافية والسلامة والحاصل أن حل السحر إنما يكون بالرقى الشرعية والتعاويذ من القرآن ومن السنة النبوية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم